لقد كانت ذ ه ا ل م ن ط التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن ا ل م ط ق ه ا ل ي ت ك من ا ل م ن ل ت ي ت ت م ن من ا ل م ن ط التي ت ن من المنطقه التي تتمكن من م ن ط ل ي تتمكن من ا م ن ط ه ا ل ي ت م ك من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن م ا ل م ه ا ل ي ت ك من ا ل م ن ط ا ل ت تتمكن من ا ل م ن ط ق م ن م ا م ن ط ق ه التي ت ا ل م ن ط ق ت ي تتمكن من م التي تتمكن م ل م ن ه ل ت ي تتمكن من ل ن ط ي ت ك ن من م ن ط ق ه التي ت ت ك ا م وشوزر كان يجي ا ل ك و ن د ا ي كان اربعه عشر ا ي القبر ا ي ي ا كان اربعه ي جيوتر تروكنتر كان اربعه ع لتر كوندايل كان افكار ازاي القبر ارنا كان افكار جيوتر ت ر و ك ن ت كان و س ت ا ل ر ثلاثه ايل ثلاثه ا ي ستاشر خلي بالك لتر ا ل ا ت ك ن د ي والارنا هي ايل وليستر كنتر فيها وطالبها يزال سادسا ي ش و كل س ن ة هتطلع ح ا ل م ت اللي مطلع لك يبقى اللفه اللي قلنا تلاته ده برق كونداين وايه وانا العامه و ل ن س سوكرتر الجريده ده خلي ل ك ده ميه الكونداين زي الريدجان زي الجريده س و ك ر ت ر كان سبعه عشر ا ل ي س ت ق ل ن ا كان عشرين الشوبر كان عشرين ر ك ا ب والتلاجه زيهم زينا يواسع ن تمنتاشر ودول ب ر ق يواسع ن تمنتاشر والان تفتحت زيهم تمنتاشر والاند ا ح ت ي ه م ا ن ت ا ش ر والاند افتحت زيهمانتاشر والخمس كبارت عن <تصفيق> ا أنا؟ ن أنا يبقى ريت اقولك يعني وشوفك لازم تجرب الفرنكيز وليل الزميله ده يوم تمنتاشر و ا ل ا ك تحت ده يوم、18. يعني ايه ا ل ا ك يعني اللي هو قيمته كبيره عن تمنتاشر واللي هو قيمته كبيره عن تمنتاشر ل ولكن هذا المكان يجب ان يكون المكان الذي يجب ان يكون ا ل م ا ن الذي يجب ان يكون المكان الذي يجب ان يكون المكان الذي ي ج ان يكون المكان الذي ي ج ا ي ن ا ل م ا ن الذي يجب ان ي ك ن ا ل ن الذي ي ج ا ي ن المكان الذي ي ج ان ي ن المكان الذي يجب ي ن المكان الذي ي ج و ن ا ل م ك ن الذي يجب ان ي ا ل م ك ن الذي يجب ن يكون المكان الذي ي ج ان يكون ا ل م ا ن ي يجب ا المكان ا ي ن ك م ك ل ذ ي ي ن ي ج ن يجب ا ك و ن ا ل م ك ا ل ذ ي يجب ان ي ي ج ان ي ان يجب ان ي ن ي ج ن ي ج ا ج ي ن ا يجب ان ان ا ا ز بيتكم د ا ي ه ب و ل ق ى ل ل ا م ع ت ش م ي ر و ن و ت ش ك ا ه م ا ا ي ه ا ايهما ا ي ه ا ا ي ا ي ه م ي ه م ا ا ي م ا ايهما ايهما ايهما ايهما و ي ا ايهما ايهما ل ي ه م ا ايهما ايهما ايهما ايهما ا م ا ا م ا ن ه ا ايهما م ا ايهما ايهما ا ي م ا ا د ه م ا ايهما ايهما ايهما ا ي م ا ا ي ه ي ه م ا ا ي م ف ا ن ا يجي ي د ي كان ن ه و ب ه ويستنى يجي ك ر ي س ت كام ويجيلك كريستي ويستنى كام يعني لو ج ا ل ت كريستي وقع كارتبيز هتلاقي سنه يبقى اقل من ثلاثه وعشرين على طول باين هتشوفها بقى في وما ح ا ج و ن ت ن ا احطيه عيويت مكونه من بابل و اثنين جريتر ايه بورز و اثنين لف ادو ي سنة عند ايه تني عند 40 من فوق التحت الكورونا اللي هواي ل ه الجوينت كان ده ايه مع البودي اربعين بنوبي من من إيه كده الإيه كده الساكس و موضع بابل يا ب ميل ل ر بابل مع ي ل م ت ك البودي ن ن تحت رائع ا ل كان منوبيا فوق ستين الهجره الجايه كان الهجره الزيفوري كان الهجره السوبريا ف و ا تلفين و ر ي س ا كان الشوبر <ضع> <المحيمة> <usur>、anyway、كان المتابع الموجني وعندما يحيينا و ي ت ا ب ع ش ه وايجاب ومتابعشه وايجاب و م ت ا ب أ ش ه وايجاب و م ت ا ب ع ش ي وايجاب و م ر ا ب ع ش ه وايجاب ومتابعشه وايجاب اربعه برش موت عشر والأسكابلان كمان خمسه ت ا حارف الوايد ش ر د الاسكابلان اكبرنا الاسكابلان الاسكام والإيام والثيوبس حارف بوند حارف هوند فيه دي الوايد الوايدة يختفي ولده دول عشر م م و ل عند عند كان ا خ س ت سنة الاسكابلان الاسكابلان تمام؟ وفي حاجة تانية يقولي مع حاجة وفي يقول يعني المفروض عندي الارثيليوكريمس ي و د ا ر فيديو و يمارس س ك م ا ا ل مع س الايسكا ريمس عند ي ك م سن كام س ت ة و خ م س ت ش ر كان واحد وشيء وليس كالي يبردونه في الكرسي وكان كروماته كان يجري الكامل وكان يجري الكامل وكان يجري الكامل وكان يجري الكامل ست و ب ي ا س ي ه وسته وينتر ر ميليلي ق تومبا ست و اتناشر تماننتاش وسته كمان هنا الاخر اندو استيدك سانتر هنا يوجد ج ي ن ي ع ل ب الاولادة س ن ة وثلاثين و س ت ة واتناشر س ن ة عيد الزايمه و وسته و ز ا ي ن ه ولا سنتين اللورد ن د و بايه رجل ست سنين الاخر اندو بايه رجل سنت سته الاخر اندو باعلى واللورد ن د و بيوصل سنتين عند ك ا ن عند سبعه سنين لكن في ا س ن كانت سنه و ل ك ج ان و ن في ل س ن ه سنه كان سنه دفر سنه دفر سنه دفر سنه دفر سنه دفر سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه س ن سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه ن ه سنه ن ه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه ر ن سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه س ن ي سنه س ل ه سنه سنه سنه سنه ا ن ه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه س سنه سنه سنه سنه سنه ه سنه سنه ن ه يعني الفيميل يحتوي زمان اكثر منها فيه. أو. يعني سنة يبقى في كان مش <تصفيق> أو يعني ممكن سنه ت ي ن ه م يعني حضرتك س ن ك واحد وعشرين يبقى كوب لان الفيميل كان ساعتاشر مش ث ل ا ث ة وعشرين اول ناس يعني هي م ث ج البنت ودي جاو بتجوز ستاشر سنه خلاص يبقى ل قلت ا ل ب ي د ي بيدي كام با في ميل كان يقولك كريستو ان كان م <تصفيق> في ميل كان ده أ ح ث ر بايدي في وجهه <ميل> <تصفيق> بعد 15 سنه خمسه عشر سنه وخلاص لانه يبقى ب يدك ما بيشربوش ه زي بعض حتى الازمان س ن بيش فتر هالأرقام السنة ت ل س ما بيشفقوش ا ا ل ت انت ممكن تجمعهم حصل ج م م ع ه كده ا ا واحدة سهلا ح د ة ويجي في الماسكال ي بولتي اوثيتيشن ي الانترا مع الماسكال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 بان بان في ممكن بعد ال.. الوكاء ممكن ب ا ل ع ط و ا مش عايز تشتري ممكن ب س م و س ي ب ع ي الاختلت في م د ا ر ج ي ر ت ي انت عارف اذ اجي ادمانسل ان اليورو قد مره انقرزت تتبع الريد بون ايه مره ا مع العمره لما ايه بيزيد في عندنا عينه كل بون ايه ميشل معينه ع ي ه يعني من د م ن ما تتمس من سنه عربيه يقولوا ايه فيها ايه ده المدارجيرتي ل م ا ل ه و م ر ي وصل ل غ ا ي ة ا ل ل د ه اللفه ده. ده بيسموه سجيكا ر ا ل ل نيك ده ي ب ق ى سله ثلاثين س ن ة يبقى في الفيديو ك ا ن تمام ث م ا ن ي ة وعشرين سنتين في الفيديو يبقى ده اللي عندي ق و ل ل م ب ا ل غ ه كاتب بينغرس يكون في السجن اللفه ده يكون في السجن اللفه ده يكون في ا ل س ي ن اللفه ده ه و ق ا ت يبقى يوصل غير جنه ا ت م يوصل ك ا ل ميه ي صح كام عند الثلاث ا ا ا ن ت و م ي نيك ك ل بالزاوى سنين هنا ث ل ا ث ة وثلاثين س ن ة في الميه يبقى في السنين كام واحد وثلاثين هو ما وصلش هو وصل فرو الوصل غايت هنا باسس ايه غايت فتعرف زرتك ترده ميل ميل بردكالدامي ما فاندي ا ك ت ر من 48 ب اميل اقل من 48 اميل سهله هذي خلصنا الاجي فهم بوز الاجي ف ن م س ك ا ل وسيديكيشن سنتر يمكنك ا خ ف ي ا ر ا ت الاجي فهم ا و ز الاجي فهم بوز الاجي فهم بوز الاجي فهم بوز الاجي فهم بوز الاجي فهم بوز الاجي فهم بوز ا ل ا e ي فهم ك ت ا ب عندنا هي بعد كده عندنا ا ل ه ي ئ مثلا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ن ايه ايه ر ايه و م ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي من ايه ل ايه ل ايه ايه ايه ايه ا ي ر ايه ل ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه You know, the height of a teacher, the height equals the span, with e female 25%, w e l l m o u n g e r 16%, with all the r e c o m b e n t height, is the same as the height. So, the identification of race. اه اه ر ي اه م م ش اه اه اه قولنا النجرويد عندي ما ما د ع فى ستة و اه ر ي ن فى اكاريك الكاركتريستيك نجرويد اه ن ا ي سوتشل يبدا نجرويد بين ق و ي كارثر تاني بين في الجنب ا اهو ا ق ي ث ي ر ي و ن عندنا دي ا ل ف ر ن ت ا ل بول ص ح ودي ادي الفريتل ودي ادي الفيونويد ودي ص ح داس م ه ا ل ت ي ر ي و ن اثيريون شايف عمل زي هنا اهو اه اثيريون اه. هنا يحتاج اثاره واحد ان نجرويد يقلب كدا زي هنا يعمل كدا يعني هنا ف ر ن ت ا ل فريتل تمبرال ي ف ي ن و ي د يبقى يجب ان يكون هناك ش ش ي ا ء في ا ل م ا ن غ ا ي م لانه يجب م ن يكون هناك اشياء في المانغايس التي يجب ان يكون ت ن ا ك اشياء ن في المانغايس ا ل ن ي يجب ان يكون هناك اشياء م ي المانغايس سنك قبل التي يجب ان يكون هناك اشياء في المانغايس التي يجب ان يكون هناك اشياء في ن ا ت م ا ن غ ا ي س التي يجب ان ي ك ا ن هناك ا ن ي ا ر خلي بالك يا عم ا يعني ه ن انا ي بينه هجي طبعا ل ايه ا في ك النجمه دي بقى جميله جدا وطلعت ق ا ت ه حلوه الشعرات لازم يبقى س ي ك ليه فمفيش فايده ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ي ها ها ها ها ها ها ها ت ا ها ه ع ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها وليت نزل ا و ل ن ك انا بتكلم عن التقال ا ل م ن ا ا ي د ئ لو عندي فلاش ش ش فلش زعم عندي مش ت ك ا ل لو ي عندي ب ف ل ا و ز م ش ن و ي ن ش تقال اي وقت شوف كوارش بتاع الزملكه اللي جابوه دايما ويلا هتلاقي كله كده دبرس تيوب و ج ا ن و ز كنت كنت زادي نعم نعم نعم نعم حالا نعم ي اقولك نعم سبوك للنسة اللي تم تصوير ت الاسنان دولكم ي بلصورة ع ل ي شوف ي الناس نسي تقلي ك ا دولكم جامد تم تصوير الاسنان و ي ه ا يجب ان يكون هذا المسافر ي ج ش ان يكون هذا المسافر يجب ان ي ك ع ن د هذا المسافر يجب ان يكون هذا المسافر يجب ان يكون هذا المسافر يجب ان يكون هذا المسافر يجب ان يكون هذا المسافر يجب ان يكون هذا ا ل م س ا ه ا و ك م ان عنده يكون هذا ا ب م س ا ف ر يجب ان يكون هذا ا ل م س ا ن ي ブリッのフランタースーツ、フライネットブリッジ、a イドネットオープニシャイ、レスアシスフローブル、ウティリンギザエスシェリンンエイティリンギザエスシェイ o アワンエイ موزي طايسيا ي م يوم يوم يوم يوم ا و م يوم ي و يوم ي م ي ه م يوم يوم يوم ة و م يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ي ك م يوم يوم يوم ي و يوم ي و يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ي و يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ي و ي و ي ق و ل و ن يوم يوم يوم ت و م يوم يوم ا و م 4 و يوم يوم يوم ي هذا هو الامر في المستقبل الامر في ل ده المستقبل الامر هو الامر في المستقبل الامر هو الامر في المستقبل ا الامر عايزين ا ل ع م ب ر ه كنت س و في حاول نتيجه شلل في عصب او عضله معينه ده بيتحول ب ت ط ا ل ي ت ي ك قد ي هتلاقي ن ده مشي ا م عادي كده بيحصل له ض ب ط نسخه ليه فلوبي ا يشوف ا ل ص و ر و ت ي ن ف ي غ م عليه و ي ت ا ي ة و ي د ا ي س ف ب ي م ش عامل كده م ج ا ن ح ل ه ذ ي م ف ر و ض ب ك و ن م ف ر و ل ان يكون م ر و ان يكون مفروض ان يكون م ف ر و ك ان يكون مفروض ان ي م ف و ض ان يكون مفروض ا و ن م ف ان يكون مفروض ان يكون مفروض ان يكون مفروض ان يكون مفروض ا يكون م ف ر ان يكون م ر و ض ان ي ك و م ف ر ان يكون مفروض ان يكون مفروض ان يكون م ف ر و ن يكون مفروض ان يكون مفروض ان يكون م ف ر و ان يكون م ف ر ان ي ك ر و ان يكون م ف ر و ان ي ك و م ف ر و يكون مفروض ان ي ك ن م و ض ان ي ف ا ي بس ن م ف ر ا يكون مفروض ان يكون م ف ان يكون م ف ر ان يكون م ف ان ي ك ت ن م ف ان يكون ع لانه فايض راستيش و ع لا س يمكن ان ت يكون مسطوري ل ب ي ة المسطول ع كبير ا نسطول يبقى تلاقي كده ومسطوري كبير ا ومسطوري ل التانية ا طويلة يبقى ا ده كان عنده <تصفيق> كبير ب ي ن حتى إ ي ه معوقه مش سليمه من سته وستين وزدت جنبيه سته وستين فحسيت ايدك ح ب ي ك ك هتلاقيه كرز مع الشين مع الشين مع ا ل ي ج بتاعت ا ل أ و ل ى شوف شوف ايش ا ل ي مكان ا ل ك بس ب د أ إ ي ه مع السين بس تقول ايه مظله لما لي رايت قالك سرعه فين يكون كفر جنازه لانه يمكن ان يكون لديك الكرسي ممكن يكون عندك الكرسي ممكن يكون عندك الكرسي مثلا ممكن طبعا عنده هيرليك ب ل ي ت ك او نصيحه ا م ا م ي ة و ج ا ي ز يمتد كمان ا ل ب ل س نفسه يبقى برضه او عنده اكتر ا ت ي ن ج ر او اكتر ا تو او قولنا للدبروشن في الاسترنب في ه البرنامجيه ق ل ي بيشتغل اجل وكده يقولك انسان عدلي ا لازم عايزه ي ن ر ض ا بالشوميك او ر ه كده ماخر فسع لكن ماخر بشيء لازم عمليه ا من ي كده ر لن و ت ن ا ل ه ا يا طيب ل ك ز ب د الملك ك ز ن ا ب يقدر ع طبعا بثلوجيك ي حال او ا و ر م او تروماتيك و ة ابنت اشتغل فيها ل ي حينات بعدين حال او هنشوفها طبعا اين شوفناها اه اشتغلها اين او فيها فاير آر دي مهي دي ار م او ن خ ر ج هنا توكسيك ل او اكتدينتال هو بنحضر جايز、مم. خلاص هي خرج ا من هنا يبقى ا رايد دي فرانتل دي اللي تحت اكيد يبقى غالبا سوسينال ي او ك س ن جولي اكتدينتال ل خل... ي ن ده خ ا هنا ف جولي المعين جليلينج و ه ما دي حاجة دي ودي حاجة يعني هنا كانت او شوف ش حافتك ده الدخول مثال مكان ايه ل ه ولكن دا م ي ل ب و بس ان تتحدث عن المنطقه ش لأ ت ي الاولى ا ولكن ا ت ت ح د س عن م برة المنطقه الاولى وتتحدث عن ا ل م ن ط و ه الاولى وتتحدث عن ا ل اي ن ط ق ه الاولى وتتحدث عن ا ل م ن ط و ه الاولى خرم دا ب د ل م ن ج و ه ظ م مش د ان خ ل يكون ا هناك عضله ويكون هناك عضله ويكون هناك عضله ويكون عامل ك د هناك ا ض ل ه ويكون هناك عضله و ي ا و ن هناك عضله ويكون هناك ل ا عضله ويكون هناك عضله ويكون هناك عضله ويكون ه ن ا د عضله ويكون هناك عضله ويكون هناك عضله ويكون هناك عضله يبقى تروتلينج بيد او بحبل او هانجينج او تايكوندو كونج فو و كاراتيه و ا ل حاجات تمام بلوك توما ع ا ت ف ه هناك ت ك س ك ممكن لو حلوت البونز لقيها ا ارزينه ي لقيها ا ل ي د ي ا م ا لقيها ا ل ي ح ا ا لاقي ي ه ا ممكن اخر حاجه, حاجة تايم بوستس دفرن بونز تعرف منها ايه ممكن الاسنان برضو كمان او اصل جسم الاسنان برضو كل ح ا ج ة ممكن يعرف منها تايم ب و س س لان هنا ممكن يعرف يقولك البونز و ليه م ن ز ممكن يعرف يعني الصف تشوز موجود ة ع ل ى س ي ة من غير ت ش ه ر من سته اشهر ل ث ا ن ة ه ت ل ا ق البونز نفسها بعضها بايه لجيمت بعد س ن ة ه ت ل ا ق البونز بس بعد خمس سنين البونز بعدين نفس البونز بعدين ث ن ة نفس البونز لان البونز جيت لايكر زي ما تعرفين وايكر لسميلي وعشت ك س ر ب س ه و ن ه مو بريتل ثم تايم ايه فاس يبقى البونز جيت ايه لايكر وبعدين ايه وايكر وبعدين لسميلي مو بريتل ثم تايم ايه <تصفح> احنا كده خلصنا كده ل ب ودي ل اهم حدا عندنا الـ -E、خلصنا ودي غلطه ان الدكتور كبير بيغلط يقولك ايه برضه يحس الفلطه بتاعه هو يقولك يكون واحد يهمه يكون واحد يهمه يعني يكون واحد يهمك عالك معك واحد واحد واحد احوالا يكون قلب وكتول او فانت خلان ازاي ازاي مجال شغال سهلا مش مش مات العكس تصرف بتبقى قلب طب او مش شغاله حسن هو شغاله طبعا دي ي ا طبعا يأخذ دي ليها و ل بيسموه ي طبعا ي بيسموها او د ي هو واحد اما ع ي ن ا ي و ان ز ي ي س و ز او ا clinical death و so, ديس مفروض هل ل ا وكل مثلا ب س ا ع ة او ساعتين قبل السيلير م ه ل ك ا ي ه س وفاه الخلايا نفسها يعني ا ل ف ت ر ة دي بين ا ل ك ل ي ن ي ك ا ل دهس وفاه الخلايا اللي بيعمل فيها زرع ال الاعضاء اللي هي الاورجن ايه الاورجن ترانسبلنتيشن يبقى ا ل ف ت ر ة بين السوماتيك ده وبين ا ل م ي ك و ل ا لانا ر ده ا أكل بيسموها تقتلت ل يبقى ا منه ن ل ت ملكولار ا م ده, ده ما المشكلة هي ل ا ن ا يمكن ان ل يكون هناك اشخاص ل يمكن ان يكون هناك اشخاص ي م ك ل ان يكون على ك اشخاص ل يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان ي ب و ن هناك اشخاص ي ه ك ن ا م يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون ه و ا ك اشخاص يمكن ان يكون ه ن ا ل اشخاص يمكن ان يكون هناك ا ش خ ا فقلت ن ا انما لو ش اني لو ف ص ل ت من على الرسميكر وعلى ا ل ب ي ت م ا ك ي ر هيقعد ساعه ساعتين و بعدين يوم ا قد ايه ب ق د ت خ تصويرها ل في السياسه ولكنها تم تصويرها ي في السياسه وفي السياسه وتم تصويرها في السياسه ف ر وتم تصويرها في السياسه وتم ت ش و ي ة ر ه ا م في السياسه وتم تصويرها ولكن ا ل م س ل ي ن ي ق و ل و ان ا ل م س ل م ي ي ه و ل و ن ان المسلمين ي ق ان ا ل م س ل م ي ل و ن ان ا ل م س ل م ي ي ق و ان ا ل م ي ن يقولون ان ا ل م س ل م ي ي ق و ل و ان المسلمين ي ق و ان س ل م ي ن يقولون ان ا ل م س م ي ن ي ق و ل ان ا م س ل م ي ن يقولون ان ا م م ي ن ي ق و ل و ا ا ل ل م ي ن ق و ل و ان ا ل م س ي ن ي ق و ل و ا ح د ل س ل ي ن و ل ا ل م س ل ي ي ل و ا ل م س ل م ي ن يقولون ا ا ل م س ي ن يقولون ان ا ي ن ق و ل و ان ا ل م س ي ل ان ا ل م س ل م ق ان ا ي ن ي ن يقولون ان ا ل م س ي ن ي ن يقولون ان ا ل م ي ن ي ن ق و ل و ن ا المسلمين ق ان ي ن ي ق و ن ان س ل ي ن ي و ل ا م ل م ي ن ازرقين ي تحط في الاي يعمل ايه ازرقين بيبالي ت الساينزوكتاك ي الليك ماشي ن ده ل ت ي وبعد اتروبيين تدينو ايه سهلة يعمل ميوزة و ادروبين يعمل ايه مثليهات و يسموها آه... ب ل ب ب ل ي ر ي ا ح ة ب يسموها دبل ب ب ا ي رياحين يسموها دبل ا ي رياحين ري يبقى ادروبين يحصل م ث ل ي ه ا لو كانت اللعبه ر ي ا ح ي ممكن تحط ايه اذا ر ي و ب ع د كده خ ل و ه ا بادروبين يسموها دبل ببلاي رياحين ح ا ج ة ت ا ن ي ة هو ليست r e s p o n s i v ك و ن فيكتب ببلاي ليست r e s p ليست تسكتيك ساع ك ا ك ن في ل ر ي ن ي ك س يبقى ل و رفليكس مفروض انها تبقى لص لكن ر و هناك ل لاصل ي صفدان ر س مجالات مصر ي ي فيها باية رفليكس يعني و تتحول الى ر ي المستقبل ز ر ي ا وجود ا ل ا ل س ب ر م س ت ق ب م وجود المستقبل ا ر ي ش وجود ا ل م س أ ق ب ل مش هو مليون ش هما سبع ولحم ا سبع ل ي و ن وقتها دومي عشرين سعرين س د ر ي ن سعرين س ع ر اوغم ف ر و ض سوي من كنزه اي ستاتي س ع ي ن سعرين سعرين سعرين سعرين سعرين س ر ي ن ا ع ر ي ن سعرين سعرين سعرين س ع ر ن سعرين سعرين س ع ر ي سعرين سعرين سعرين سعرين سعرين سعرين سعرين سعرين سعرين سعرين سعرين و ع ر ي ن سعرين سعرين ا ع ر ي ن سعرين سعرين سعرين ر ي ن س ع ي ن سعرين س ع ر ع ر ي ن سعرين س ع ي ن س ع د كده ع ر ي ن س ع ر ي ر ي ن س ع ر ي ع ر ي ن س ي ن ع ي ن المهم عندنا و اننا ن ز ي م ا ت ي ك ر ي أ ك ش ن ا الريجور م و ت س ي ه ا ل ر ر ي س ف ي انزيماتيك ريأكشن بقى بقى في ه لانها ل ا بلائر ت ت ح د ه ب ي ع ت ب ر برضو انظمه ي ن و ب الرئيسيه من ضمن ا ر لانها بولس تتحدث عن انظمه ق ا ب ل ر و ي ك ي ه アメリカの人たちの人たちの人 r ちの人たちの人たちの人たちの人たち e 人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの a たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たち e 人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人の人たちの人たの人たちの人たちの人たちの人たちの人たの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人の人たちの人たちの人たちの人たち ف لانه ل يجب ان يكون انه لدينا مساعده ويجب ي ان ل ر نتكلم عنه ويجب ان ايه ل نتكلم الاسبرنز عنه ودي ويجب ا ا ل ان ر ي ي ا نتكلم افتر ا م ب عنه د ك ي ق ويجب ل ل ان نتكلم ي ا عنه م ا يوجد شيء ي م ك ان ك و ن هناك شيء يمكن ان ي ك ع ن هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ا س ي ق و ل ي sometimes ن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون ه ن ا ي ء يمكن ان يكون هناك شيء ي م ك ان يكون ه ا ك شيء يمكن ان يكون ه شيء م ك ن ان يكون هناك شيء يمكن ان ي و ن ه ن ك د ه ب ي ك ن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون ه ن ا شيء م ك ن ان ك و هناك شيء ي م ان يمكن ا ي ك و هناك شيء ي م ان يمكن ان ي م ك ان يمكن ان يمكن ان يكون ه ن ي ء اولا هل ي ان تكون مسؤوليه ا ل ي اماليه ا ل ي ه اماليه اماليه اماليه ا م ا ه اماليه اماليه اماليه اماليه اماليه اماليه ا م ل ي ه ا ي ه اماليه اماليه ا ي ه اماليه ا ا ل ه ا م ي ا ل ي م ا ل ي ه ا م ا ل د ه ا م ا ه اماليه ا م ل ي ه اماليه م ل ي ه اماليه ا م ا ي ه اماليه اماليه ا م ل ي ه اماليه ا م ا ل ي د اماليه اماليه اماليه ا ا ل ي ه اماليه م ل ي ه ا م ا ي ه ا ا ل ي ه اماليه اماليه ا م ا ي ه اماليه ا م ا ه اماليه م ل ي ه ل ه ا ي ه ا م ا ي ه ا ف ا ل ي ه ل ي ه ا م ا ل ي م ا ل ي اماليه ا ي ه ا م ل ي ه اماليه ا م ل ي ه ا م ي ه ا م ل ي ه ا م ل ي ه ل ي ه اماليه ا ي ه ل ي ه م ا ل م ا ل ي ه اماليه ا م ي ه ا ي ه ا ا ل ي ه ا م ا ل ه ا ل ي ه اماليه ا م ا ل ي سوينه سوينه سوينه سوينه سوينه سوينه سوينه س و ي ت ه سوينه سوينه سوينه سوينه سوينه سوينه سوينه سوينه س و ي ل ع ب و ي ن ه سوينه ا و ي ن ه سوينه سوينه سوينه سوينه سوينه سوينه ل ل ي ن ه سوينه سوينه سوينه ا و ي ن ا سوينه س و ا ن ه س ل ي ن ه سوينه سوينه سوينه سوينه س و ي ن ا سوينه سوينه سوينه سوينه سوينه أو, او في الصوره ا ل م ح ت ر م ة ومش ذلك عندنا ده عايز غ ا ر كده وتروح دايس كده كل حاجه تبقى حمرا او بهذا ح ا ج ل ي البيوت ي الابيض ص يبقى بهذا البيوت ن ر الابيض ا او بيهاجر الرجل الزئير برضه ا تحط كده الطرش بتاع الرمل متلاقيش طبعا ايه اللى بيبنى ي ده ده وصل يعني ي س عتانى ل ي ش و ي يبقى green جريمش <سؤال> او من دولنا طبعا بس طبعا بيعمل ييرو ل كلام و ق ايه ييروش د ده جريم ل ا تمام ط ش بس ممكن ي ق لكن ايه يقول لك الجراح ل ل ا يمكن العملية باله ل وبتاع ومشو اخد ج م ث ل ا ببص د يكون ت ي ن العمليه ه م و ا ل ي ا ا ن ك د ن ت ل ي افيدنتلي يعني ك ا في كده البيت فينه حاجة التوني هارتلي ده يبقى عندي كمان ا ل ر س a t i o n يبقى اول حاجه ة <تصفيق> الرسبيليه وقالت نزلت اي حاجه ا ل ر س a t i o n كمان مفيش بس س و ن s أ و اوسكالتيشن او سماعه هنا مثلا او سماعه هنا مفيش بقى رز ي ورونقاي و مش عارف كنسونيتي ولا نقول س ن ي ت ي بقى ل مناخوره بقى دي. ديما فنصونجي بنصف و ا ض ح ه او البطن هتاخدها في الشاشه ا ل ر س ب ي د ي ه اهم حاجه تسمع لازم اصوات لازم تسمع اي اصوات معنى كده ان هو الرجل ده عايش او ل ن ا س ده بيحطوا ليشه كت او ا خ ر ك ق و ا ل ن ي ق و ل م ن ف ر ا ن ت و ي ل ي ب ان الناس ي ق و س ت ن ان ا ل ن ا ي ة و ل و ك ان الناس ي ق و ل و ان ا ل ج ا س ي و ل و ن ا ت ز ل ن ا س ل و ن ان ا ن ت ط يقولون ان ا ل ن ا يقولون ان ا ل ن ا يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ا ا ل ب ا س ي ق و ن ان ا ل ن ا ي ق و و ن ان ل ن ا س يقولون ان الناس يقولون ا ل ن ا س يقولون ان ا ل ا س و ل و ن ان ا ن ا يقولون ان ا ل ه ا س ي ق و و ان ا ن ا س يقولون ان ا ل ن ا يقولون ان الناس يقولون ن ا ا ق و ل و ن ا الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس ي ق ل و ن ان الناس يقولون ان ا ل ن يقولون ان ا ن س ي ق و ل ان ا ل ن ا ي ق و ل ن ا ا ل ن س يقولون ان ل ن ا س يقولون ان ا ل ن <تكتشف> طبعا ا لكن س ي ر و ل ي ش م ع ر و ف ا ل و عمدوني ا ن ت ا ب ع المقدس معروف هيكون لا ي تيو م ع ر ك ش、e、ان يكون ال اي ا ل تي جي و ر م نعم ف ا ل ك ل ا م اي ل ان شيء مفروض ش ع ا ر الفا ك د ان ل يكون د ه ج و د ل ت ا الوجز ت اي ل ه ده ش ي جي مفروض ان م ي ت ب ر ض و ن فلات اي ل شيء و ك م ا ن في ح ا ل ب م ه م ة اول اول حاله اولي التعرص مرسومه ا جنزا في المستقبل او في المستقبل فيه المدير ي ولديهم ا د ا في المستقبل او في ا ل م س ت ل ب ل او في ا ل ا س ت ق ب ل مفيش رسبونس ح ا ج ة تانيه يقولي ايه اهم حاجه ة المسل ي المصل ف ايه س ي ي او و س م المصل ا ي س ل افلان استيكس داسي يعني افتر هو الوقت بيحصل ايه يقول لي مسل استيكس فلاسيديتي ح ي هيموت ن ما ان شاء الله لازم ل ف ايه فرايجور ايه وبعدين يخش م س ن فساكندري تعني يكون عشان يخش ايه فلاسيدي بالترتيب يوم يعطم خلاص بعد بسه لانه يبقى اول ح ا ج ة في بريميري ف ل ا i l i t y كمان يبقى اول ح ا ج ة no response ليه ح ا ج ة ق ل ن ا ايه complete of facility all كمقيت فلاسيلتي او ايه و o l u n t a r y كمان خلي بالكم وبعد كده with i d r o p p n ودروبينغ الزواج المدريزر مدريزر ا طبعا ي و ي ر و ب ي ن غ الزواج عبده لانه يمكنك ان ت ت م ي ن م ي التفكير من الزواج من الممكن ان تكون مختلفه لانه يمكنك ان تكون مختلفه من الزواج من الممكن ان تكون مختلفه من الممكن ان تكون مختلفه من الممكن ان تكون مختلفه من الممكن ا ل تكون مختلفه من الممكن ان تكون مختلفه من الممكن ان تكون مختلفه من الممكن ان تكون مختلفه من الممكن ان تكون مختلفه من الممكن ان تكون م خ ت ل ف 最後に。 اه ظريف اول المطروب الـconvexed مثلا كنت د وبعد كده كده الـbattox ى طبعا في ن ن الثلاث م دي ده عندنا الـscatilla م ل الـbattox ا وعندنا دي بتبقى من ل ا وده بيبقى, الـ بيبقى دي الـcalf يوم لانه ي م ل ن ان يكون سوسعيد ويكون سوسعيد ط ل ويكون سوسعيد و ي ك ا ل سوسعيد ويكون سوسعيد ويكون سوسعيد ويكون سوسعيد ويكون سوسعيد ويكون سوسعيد ويكون سوسعيد ويكون م و س ع ي د ويكون سوسعيد ويكون سوسعيد ويكون س ت س ع ي د ويكون سوسعيد ويكون سوسعيد ويكون سوسعيد ويكون سوسعيد ويكون سوسعيد ويكون سوسعيد ويكون سوسعيد ولكن هناك ل امر اخر ه يمكنك ان اول تتعامل مع السلطه ي في التعامل مع السلطه ا في التعامل مع ا ل س ي ط ه في التعامل مع السلطه في التعامل ي مع السلطه في التعامل ي مع السلطه تمام خلاص ب ي م و ت ق د ا م ه ع ا ت ي ن ث ل ا ث ة ماشي بديش داعي تقول له و د و ا ل عمليات ومستشفى السلام ومستشفى الفيروس ومستشفى ع ر س ل صفر ومستشفى ايه و م ل ت ش ف ى ايه ومستشفى ايه ومستشفى ايه ل ومستشفى ايه ومستشفى ايه و م ف ت ي ف ى ايه ن ومستشفى ايه ومستشفى ايه ومستشفى ا ي ا ل و م س ت ش ف ي ايه ل ا و ب س ت ش ف ى ايه ومستشفى ايه لكي ينظر الى ا عشان ل ي ا ع ل م ي ا لكي ي ن ش ا بتاعها ن ن تمام ما فيش ع ر ف ش م ك الى ز ج ت ب ق يحفظ ت م ا ف ا ل م م ه ع ن ن د ا ي ق و ل لي ا ى لكي ن ينظر الى الاعلى ل ف ي ن لكي رفلكسز ينظر الى ت الاعلى ا وكمان يقولي ان مهم قوي drop of ultra ocular pressure هو the moment of death 10 10 هو لأذمامت اهداف ينزل يبقى حوالي عشره او اتناشر من عشره من اتناشر ملليمتر ي م ت ر ايه مركري من مسلا الى او افريج خلاص الزمامت يبقى يبقى او زيره بتغيق ساعات بعد اهداف ثلاث ي ع ن يجب ان يكون هناك ت ج ر ب ع ت ج ر ب ع تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه ت ج ي ب ه ت ج ر ي ه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه ت و ر ب ه تجربه تجربه ت و ر ب ه ت ا ر ب ه تجربه تجربه ت ا ر ب ه تجربه تجربه ت ج ن ب ه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه ت ج ا ب ه تجربه تجربه تجربه ت ج ر ب ع تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه ت ي ر ب ه ت ج ر ب ا ت ج ع ب ه ت ج ف ي ش ت ج ر ا ه ت ج ا ب ه ت ج ر ب ا ت ج ا ب ه تجربه تجربه ت بالرثمة <تصفيق> ا ل و فين وهي ا ل م رتنا ة ن كده ي ق والفينز ل لك سجمينتد ي ما هي تجمع ف ي ه المليانه ا د ط بتاعتها بتبقى و ك و المطلز بتاعتها بتبقى فيه、فين. حتى بحيبو في, في أكتر من بلاد سجمينتد فينس و ا ر ت ب ا ايه الارتبالز ل بتبقى كوبين اه يبقى الريتنا تبقى فين و ا ل ا ر و بتبقى انتي وبعد كده ا ل ج ي ن ز وبالريتنا بتبقى ايه بتمنتج ا ريتنا ت و ي الايه <سؤال> <حاجة>. ي ريتنا الفينز <سؤال> ا ا ل <سؤال> ف ل ا ك ن هناك خطوات تتطلب من ا ل م س ا ع د ب التي تتطلب منها لتتطلب منها لتتطلب منها لتتطلب منها لتتطلب منها لتتطلب منها لتتتعب منها لتتطلب منها لتتطلب منها ل ت ت ط ل ا منها لتتطلب منها ل ت ت ا ع ب منها لتتتطلب منها ل ت و ط ل ب منها لتتتطلب منها ل ا ت ت ط ل ب منها لتتتطلب منها لتتتطلب منها لتتتطلب منها طيب البوست مورتم تشيجز بقى التغيرات ا اللي بعد الوفاه دي تهمين عشان بعمل منها تايمين كولن ا ل ك و ي ن معروف من الرغبه و ت ج س س صح نورمالي بعد الوفاه ي تستفيد وزاوز المتابولز اللي ن في هيبقى ستين هو يسخل يسخل. خلاص. طيب و ل يبقى لي هنا الكون اللي هنا مفروض يبتدي الميديا خطاها لكن <تكلم> يعني الجسم ب ي ا ق د تقريبا من درجه ة د ر ج ة ونصف كل ساعه ا ت c o n s p r i اما اذا ك ا ن ة هذه ا ل م ش ا ع ة ا ت التي ت م ك ن من ا م ش ا ه د ا ت التي تتمكن من ا ل م ش ا ه د ا التي تتمكن من ا ل م ا ه د ا ت التي تتمكن ب ن ا ل م ا ه د ا ت ا ل ي ت ن من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن ن المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات ل ي تتمكن من المشاهدات ا ل ي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من ا ل م ا ه د ا التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي ت ت م ك المشاهدات التي ت ك ن من ا ل م ش ا ه د ا ت كمان الساده ت بيرسوس الكولين ت بيرسل يكون انسوليته ن انسولين اهميته وانت بجريسان درجة جوه ساعة ع و ا ح د كان م ص كان 27 ي ع ن من ي يفخد قريب الجسم درجة 18 27 و ط ر ح ن ا ه من 37 يبقى الحرقة تمام تشيت تمام ت م ن ه ا يبقى الديك بياخد من د ر ج ة الضرر د ر و س كل ايه كل س ا ع ة وده بيتقذب تلممتر و في الريكترون انشت ل م م ت دخلت المتر و م زي ه هده تلمومتر عادي ساعة يحطه في المتر ر العادي ن و ما بجيسوك من ص ر ده بتاعها ن ي ك في ك و ن ده ر ي ي م ن يحطه ا في الريكترون ق ا ل وييز ساكتر ف بيه عشان ا ل س ر ف ه الاليه بتاعته ك ب ي ر ة بالنسبه للمودي ويت يعني الطفل مثلا ا ل س ر ف ه الاليه ت ا ع ت اضاءه ازاي ممكن مترين ا ل ل ا ر 1.76 ت م ا م مدرين ا ل ل ا ر ا ع ه تسع سنين يبقى ميت و هو هو هو هو هو هو هو هو ي و ه يعني و هو هو هو هو ه ل هو ل و هو ه 0.2 و هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ك ي ل و وزنه كان 3 ل ا ث كيلو ز ن ه كان 0.2 م ت ر الكبير وزنه كان ممتع السلفسليه ن كان ممتع الكبير ن وزنه كان ممتع الكبير وزنه كان ممتع الكبير وزن الامثل كبير اوي بالنسبه, أو بالنسبة للايج كمان يعني ا ن تخطب الاطفال في الفارما الاجز على الاجزاء الاثنى عشر انيس او بالويت يساوي اضل دوز في كام سبعين على س ب ف ي ن مش كده <تصفيق> <مع تصفيق> الاجيال هناك ا ج ا ل في الاجيال اثنى د و ر في ا ل ش ر عشر ا ش ر عشر ا ش ر عشر عشر ا ش ر عشر عشر عشر عشر عشر ع ش ب عشر عشر عشر عشر عشر عشر ع ا ر عشر ع ل ر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر ع ي ر ي ش ر عشر ع ي ر عشر عشر عشر ع ش ا ن كده ش ل عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر ع ق ر عشر عشر عشر ل ش ا عشر عشر عشر عشر عشر ع ش ي عشر عشر عشر ع ش ا عشر ع ا ر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عش リンマーハッグコーディング لما انا عدد من المايه الساعه عشره غير ان م المايه الساعه عشره كان معايا ب انا ي يفرق بتفرز ي قول شاء ا ايه؟ فلاسيليتي الجسم ي م مورتس ر كله وبعدين برايجور ساكندر فرق ي اذا ح د ث ن ه من زي كان يقول لك اذا يحتفل لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك د ن يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان ا ك ب ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ر ك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي ك و لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ل ان ي ك و ل ان يكون لك ان ي ك ن لك ن ي ا و ن لك ان يكون لك ان يكون لك ا يكون لك ان ي ك و لك ان ب ك و ن ل ي ا لقد و تم ي تصويرها ل ت ل و ب ي ر ه ا لتصويرها لتصويرها و ل ت ص ل ي ر ه ا لتصويرها لتصويرها لتصويرها لتصويرها لتصويرها لتصويرها ن لتصويرها ل ي ص و ي ر ه ا ل ت ص و ف ر ه و ل ا ت ص و ت ر ه ا لتصويرها ه لتصويرها لتصويرها اذا ك ا ن ل م ا ه م ا د ه ا ل ي ا د ه ا ل م ا د الماده الماده الماده الماده الماده الماده الماده الماده الماده الماده الماده الماده الماده الماده الماده ا ل م ا ت ه الماده الماده الماده الماده ا ل م ا د ل م ا د ه ا ل ل م ل م ا د ه ا ل م ا م ا د ل ل م ا د ه ا ل م ا د م ا د ا ل م ا ا ل م ا ل ل م ا د ه ا ل ا د ه م ا د ه ا ا ل م ا د ه ل م ا د د ه الماده ه ا ل م ا م ا د ل ل م ا د ه الماده ا ل م ا الماده ا ل م ا الماده ا ل م م ا ه الماده الماده ا ل م ل م د ه ا م د ه ل م د ه المده ا ل م ه انا زي الرسيدس ا امي ده الرسيدس يا امي ده الرسيدس يا امي لو شغل الدفنشن ايه الميكانيزم يعني ه ا ي ك و س ت ي ل ز بيسموه العربي ا ل ر س د الدموي او الركود الدموي او ز ر ق الموتى و التلون الرمي او الزرقه الميديه او, أو الانتكاب الدموي او عشان ت ب ي ه الكتر عشان ت ب ل ه بقى ليه حياه كفايه ز ر ق الموتى و التلون الرمي او الركود الدموي سهلا هايكوستيلز <تصفيق> عشان ولكن الامضل هذا ن الى هو الثاني م ي عمله بابي هو الثالث ر <تكتور> بيتي يبارك من ه ب ا ل ت ي ش ن ف ي ه